القارئ الشيخ منصور جمعة منصور وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله وتنا إخوة الايمان فضيلة الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الاوقاف بالغربية الذي قدم الان للمكان اشكر ايضا للعلم القرآني الشيخ اسماعيل السيد طنطاوي والعلم الإذاعي الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وهيا بنا الآن لنعود لساحة القرآن ومع فضيلة العلم القرآني الشيخ طاه محمد النعماني بعد تقديم شكري للشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي. وفضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس العلم الإذاعي والشيخ محمد مهدي شرف الدين كذلك أشكر باسم الشرقية كاملا للعمدة وابن العمدة بالباجور منوفية الأستاذ أحمد نجل الذي لم يترك العزاء من الابتداء إلى الانتهاء أيها الإخوة الكرام هيا بنا الى القرآن الكريم خاشعين منصتين لتلاوة فضيلة الشيخ طاها محمد النعماني العلم الاذعي بمصر والعالم الاسلامي بسم الرحمن جيء خلقا naun كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ đã وكل شيء فعاد إن كل شيء خلقناه ولقد قفنا لسنا اشياء وكن فالموت ذكري شيء وكل نظير وكبيرم مستطاب من مقعد می‌خونم Bye-bye. va meu e man va meu i ma voy teu ¡Claro! إِنَّا الْمُفْتَقِينَ فِي جَنَّةٍ إِنَّا الْمُفْتَقِينَ فِي تدري بالدين الله الرحمن الرحيم, الرحيم والأمس <تصفيق> <تصفيق> What's the, What the bow? But I um. الشمس والقمر بحسبان The. <laughs> وَتَمَا أَرَفَا <تصفيق> وَأَوْ نذال كن اكمام لله الله و الله. ما يجينك من نعيم الله. ها اتنع قرآن الفاجر على البصر طيب. <تصفيق> رب البشرقين ورب الموردين رب البشر قين ورب الموربين رب المن <تصفيق> رب me je yu قل بشری ولن والجواري المريب شافت <تصفيق> كل من عليها كلنا ضيوف على ظهر هذه الارض والضيف ما طالت نقامته لا بد له ان يرحل في يوم من الايام ولما سئل الى احد الصحاب الاعلى وهو على تراش الموت وهو يبتسم قالوا له لما تبتسم ونحن نبكي على فراغ فقالوا كيف لا ابقي وانا اخرج من الدنيا مليئة بالظالمين وابدن على الله بوجهي وهو الرحم الراحمين شكرا لفضيلة القارئ شكراها النعماني قارئ الإزاع والتليفزيون العربي واشكر كل استاذ الحضور وخاصة عالية مقشار أحسن بك الذي جاء, جاء الذي جاء, جاء يقدم عزائه من أسرة وشاكرا للمعالي المتشار أحمد تكريات الذي جاء لقدر عزائه للأسرة الكريمة وشاكرا حيضا للمعالي الأستاذ مجدي وكل أستاذ الهدور وأستاذ القراء معنا في هذه الليلة والأستاذ عبر التنسي وأشكر كل من شاء يقدم العزاء وخاصة قضية الشهب حفظ مراعي وكل مشاكل عامل وفرق الصوفية وإخوة المنوى والأسلام أترك الميتروفون مع الأستاذ علي سلمي المليئة بالنزاعة ومقدم في بالنزاعة